بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد حياكم الله تعالى جميعا وبارك فيكم وتقبل الله منا ومنكم صالحا أعمال وجعل الله هذه الأيام مباركة علينا خالصة له إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه اليوم كان من المفترض أن يكون شرح للأربعين النووية لكن اقترح علي أخي الحبيب زهير أن أتكلم ببعض الأمور المهمة حول علم الحديث ربما لأن كثير من الإخوة الذين يتابعون الأربعين ليسوا متواجدين الآن أحاول إن شاء الله تعالى أن آتي ببعض المهمات للوصول إلى فهم علم المصطلح ولا شك أن أهمية هذا العلم معروفة لكل كبير وصغير وأن هذا العلم يحتاج إليه فهو خادم وباقي العلوم مخدومة هو يخدم كل علم ويدخل في كل علم لابد منه ولا بد لكل طالب علم أن يفهمه ويتعرف عليه وإن لم يتوغل فيه همين وإياكم وإن لم يتوغل فيه فلابد أن يتطرق إلى بعض أصوله هذا بالنسبة إلى طالب العلم لأنه لا يصح لطالب علم أن يسعى ويجتهد في طلب العلم بدون معرفة شيئا من مصطلح الحديث لما له من أهمية يتوصل بها إلى أصول الدين وإلى معرفة الصحيح والضعيف وإلى القواعد والأصول وغير ذلك لذلك قلت أنه خادم وباقي العلوم وباقي العلوم مخدومه منه باقي العلوم فلنتبه جيدا لهذه الماده اي ماده علوم الحديث وهي تتفرع ومن من مسماها علوم الحديث أن يندرج تحته علوما ليس علما واحدا وإنما يندرج تحته علوما كثيرة ليس لاحد أن يتوغل فيها إلا المتخصص ولا لاحد أن يخوض فيها إلا الصانع لذلك سمي هذا العلم بالصنعة الحديثية ليس هذا العلم يحصل ب بدراسة تصل إلى سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربعة وإنما بطول العمر وكثرة المدارسة ومعرفة الأسانيد وحفظ المتون ومعرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة طبقات الرواه والجرح والتعديل والسابق واللاحق والأنساب وعلماء الرجال والكتب المصنفة والآئمة الأعلام وغير ذلك فنرى هذا العلم ينقسم كثيرا يسمى علم الحديث يسمى علوم الحديث يسمى مصطلح الحديث يسمى بعلم معرفة أصول الحديث وله مسميات كثيرة جدا فهو من الأهمية بمكان عليكم السلام الله من الأهمية بمكان ومع هذا كله ومع ما به من أهمية فهو ليس علم أصلي وإنما علم فرعي وليس قول أهل العلم بأنه علم فرعي أنه يترك أو يهمل أو لا يخصص أو غير ذلك بل إذا درسه أحد وأتقنه كان فرض عين عليه أن يسير فيه حتى لا تأثم الأمة كلها بسبب تركهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولما لا وقد بيّن أهل العلم أن بمعرفتك لأصول الحديث والرجال وغير ذلك مما يتعلق بعلم الحديث هو يوصلك إلى معرفة العلوم كلها من فقه ولغة وعقيدة وأصول وغير ذلك من العلوم فبدون الحديث لا يستطيع عالم أن يصل إلى مرتبة العلم أبدا وإنما لا بد من أن يصيب حظا وافرا من العلم لا بد أن يصيب حظا وافرا من هذا العلم العظيم علم النبي صلى الله عليه وسلم علم الحديث كما قال السيوطي رحمه الله في ألفيته علم الحديث ذو قوانينة حد يدرى بها أحوال متن وسند فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود فلابد من معرفة معنى هذا العلم وما الهدف منه وكيف ندخل فيه وكيف نفهمه ونتعلمه بد من هذه الأمور أولا قبل الخوض فيه حتى نصبح على أساس راسخ وفهم جيد وعلم واسع في هذا الفن فعلم الحديث علم متخصص في معرفة الإسناد والمتن وقد بيّن السيوطي رحمه الله كما قال في ألفيته علم الحديث ذو قوانين تحد له قوانين وهذه القوانين لها حدود والحد هو التعريف علم الحديث قوانينة يدرى بها أحوال متن وسند يعرف بهذا العلم حال المتن والسند من حيث الضعف أو الصحة أو من حيث القبول أو الرد فهو مهم جدا لذلك يقال في السند بأنه سلسلة الرجال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر هذا سند وما قاله بعد ذلك مثل قوله عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله هذا حريث صحيح فهذا المتن لا تمنعوا إماء الله مساجد الله حديث متنه هذا وسنده ما يرويه الرجال بعضهم عن بعض إلى أن يصل إلى النبي فالإسناد متصل والمثن يظهر بكلام يتضح للمستمع أو القارئ أو غير ذلك معي يا إخوة بارك الله فيكم أب أبين طيب جيد إن شاء الله فلذلك نعم بارك الله فلذلك يعرف حال المتن وحال السند من دراسة هذا العلم علم الحديث ذق ونينة يدرى بها أحوال متن وسند هذا المتن الذي يترتب عليه بعد ذلك إما عمل وإما تأصيل أصول وإما تقعيد قاعدة أو غير ذلك فلابد من صحة المتن ولا يصح المتن إلا إذا كان السند صحيحا لأنه هذا هو الذي يثبت صحة المتن والمتن والسند من مباحث الإسناد أو من مباحث علوم الحديث ثم قال السيوطي رحمه الله بعد أن بين بقوله علم الحديث ذو قوانين تحد يدربها أحوال متن وسند قال فذلك الموضوع والمقصود أي هذا هو الهدف وهذا هو موضوع علم الحديث فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود معرفة المقبول والمردود غايته أننا نخرج منه بمعرفة ما صح عنه صلى الله عليه وسلم وما يرد حتى نعمل به ونطيع الله به فهذا هو الأصل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من الكذب عليه وقال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وهناك أيضا روايات لهذا الحديث كما عند مسلم في صحيحه وهي متواترة كلها رواها أكثر من ستين صحابيا رضي الله عليهم إن كذبكم أو إن كذب أحدكم علي ليس أو إن كذب أحدكم على أحد ليس ككذبكم علي وقال أيضا هما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا قال من كذب علي يلج النار فالأحديث كثيرة والروايات كثيرة في إثبات أن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم له مقعد في النار وهذا اختلف أهل العلم هل هذا يكفر ويدخل النار مخلد فيها أم يصيبه عذاب أم النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بأسلوب للزجر والتحذير لينهى عن الكذب عليه اختلف وقد بين الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة كتابه بشرح نووي رحمه الله في ذلك وقد كفر من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم الإمام الجويني إمام الحرمين كفر من يكذب من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهناك من كان يكذب له مثل الكرامية ويفرقة ضالة الكرامية هذه كانوا يكذبون للنبي يقولون نحن لا نكذب عليه وإنما نحن نفعل الخير نكذب له فجاءوا بأقبح مما يفعل غيرهم فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى أن يكذب أحد له لأن الله أكمل له الدين قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلذلك ليس ديننا في حاجة إلى الوضع والكذب والاختلاق لذلك قالوا في الحديث الموضوع أنه هو الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون وضعا بعض أهل العلم غيروا في التعريفات وكلها تؤدي إلى معنى واحد إما وضع وإما كذب وإما اختلاق كلها يؤدي اللفظ فيها إلى معنى واحد وهو كذب الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم واختراعه واختلاقه ووضعه وهو ليس قد قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لذلك كان هذا العلم مهم جدا حتى يبين لنا هؤلاء ونعرف كيف نميز بين الصحيح والضعيف إذا جاءنا أحد وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول له كذبت بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا فهذا يبين عظمة هذا العلم لذلك لو رأينا العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى قديما سلفنا الصالح في فناء أعمارهم في التحديث وجمع الأسانيد والبحث عنها والنظر في أحوال الرجال ومعرفة الصحيح والضعيف والسفر بين البلاد لمجيء أو للإتيان بحديث واحد ومعرفة صحته من ضعفه نسمع اخبارا عجيبة عن أهل الحديث والأثر قديما في أن الرجل يسافر من مكة إلى العراق ثم يذهب إلى مصر ثم يعود إلى مكة لأجل حديث واحد يريد أن يعرف هل هو صحيح أم ضعيف فهذا يبين عظم هذا العلم ويبين شأن هؤلاء العلماء في تحري الصدق في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلابد أن نفهم هذه الأهمية جيدا لأننا لو لم نعرف أهمية هذا العلم ما درسناه وما درسناه من قبل فلن نستطيع أن نفعل فيه شيء ولن نستطيع أن نحقق شيئا من العلوم أو الفهم فيها أيضا علم الحديث علم كما قلت واسع جدا متشعب يدخل في جميع العلوم وهو في ذاته ينقسم إلى علوم شتى هذا كله يدرك بالعلم والصبر وطول الزمن والممارسة والتدريب والمذاكرة والمدارسة لا بد من ذلك في طلب العلم وبالذات في علم الحديث لأن هناك أسانيد وهناك رجال ولابد من معرفة إحوال كل رجل على حدة هل هذا موثوق هل هذا ضعيف هل هذا يؤخذ حديثه هل هذا لا يقبل كلامه هل هذا جرحه فلان هل هذا وثقه فلان وغير ذلك من الأمور التي هي معروفة عند أهل الحديث والأثر قديما وحديثا وهذا العلم تكلم أهل العلم فيه من حيث نشأته وطوره الأول وتطويره بعد ذلك وتصنيف أهل العلم فيه وجاء هذا في مصنفات عدة وكان اهتمام أهل الحديث بذلك عظيما وكيف لا وهم أحرص الناس على معرفة الصحيح من الضعيف من الأقوال فكان علم الإثناد من العلوم التي اختص الله بها هذه الأمة لو نظرنا في أحوال الأمم السابقة عليكم السلام ورحمة الله نرى أن النصارى إثنادهم منقطع ما بين عيسى عليه السلام إلى أول من كتب عنه ثلاثة قرون منقطع بثلاثة قرون واليهود ليست لهم أسانيد ومعروف في علم الإسناد أنه إذا كان هناك في طبقة سقط فالحديث رد إلا إذا جاء حديث يقويه وفيه بيان هذا السقط إن كان رجل أو اثنين أو ثلاثة أو ما هو معروف بيانه علوم الحديث الأخرى كالمنقطع والمرسل والمعضل وغير ذلك من أنواع علوم الحديث فاختص الله هذه الأمة بعلم الإسناد علماء يبحثون في علم الإسناد ويصنفون ويؤصلون ويقعدون حتى أصبح هذا العلم من أعظم العلوم في شريعة الإسلام وأصبح هو المسؤول عن صحة الأخبار من ضعفها لقبولها في كل الفنون عليكم السلام ورحمة الله فلا يستطيع فقيه أن يقعد قاعدة إلا إذا رجع إلى أهل الحديث فقال لهم أريد أن أعرف صحة هذا الحديث فأفتوني فيه فيقولون له صحيح أو ضعيف فإن كان صحيح يستنبط منه الحكم ويبني عليه القاعدة وإن كان ضعيف رده لأن الأصلى عند أهل الحديث قديما وحديثا وهو الراجح من أقوال أهل العلم من من منهم أحمد بن حنبل وابن معين وأبو زرعة, وابو زرعة وغيرهم من أهل الحريث والأثر من المتقدمين ومنهم أيضا من المتأخرين قالوا بأن الحريث الضعيف لا يقبل ولا يعمل به ولا حتى في فضائل الأعمال لأن ما في الأحريث الصحيحة ما يغنينا عن هذه الأحريث الضعيفة التي فيها شك وريب فما جاء في حديث صحيح فهو أولى من أن نأخذ حديث ضعيف نعمل به لذلك كان هذا هو المختار من أقوال أئمة الحديث قديما وحديثا فلذلك الفقيه يحتاج إلى المحدث والأصولي يحتاج إلى المحدث والعقائدي يحتاج إلى المحدث وكل إنسان يحتاج إلى المحدث والعامي أيضا يحتاج إلى المحدث لأنه يريد أن يعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيذهب إلى العالم الفلاني يقول له أريد حديثا صحيحا في فضل كذا فيؤتيه بهذا الحديث وكان قديما تعقد مجالس التحديث نعم تعقد مجالس التحديث وكان الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه في مجلسه الذي كان يضرب به المثل في الأذب والأخلاق والعلم والمعرفة تعقد مجالس التحديث يحدثون بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانت هذه سنة أهل الحديث والأثر ولا بزال الناس يفعلون ذلك الآن تعقد مجالس التحديث في كل مكان ولله الحمد والمنة بنقل أسانيد صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا فالشاهد أن المحدث يحتاج إليه والقاعدة المعروفة أن كل محدث فقيه ولا عكس هي صحيحة وربما ليست على الإطلاق من وجه واحد وهو أن قليل جداً ممن يعتني بالحديث لا يتكلم في الفقه لكن جل المحدثين هم فقهاء جل المحدثين هم فقهاء والجل تأتي للكثرة لأنهم يعايشون زمان نزول الحديث أو حدوث الحديث يعرفون لماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفي أي موقف وكيف رويا فهم يعرفون أصل هذا الحديث ويعرفون صحته من ضعفه لذلك كان السلف قديما رضوان الله عليهم يعرف عنهم أنهم المحدثون فقهاء وهم أيضا فقهاء المحدثون كالإمام مالك والشافعي وأحمد والسفيانان الثوري وابن عيينة وأبو زرع الرازي وأحمد بن حنبل وابنه والعراقي وابن حجر وابن تيمية وابن القيم والليث ابن سعد وخلائق لا يحصون أو لا يحصون لا يحصون فهؤلاء وغيرهم كانوا يعرف عنهم أنهم من أهل الحديث والفقه لم ينفصل عنهم الحديث عن الفقه وإنما جمع بين الحديث والفقه لكن لما ظهر أو ظهرت المذاهب الفقهية وظهر اصل التقليد والتدوين للمذاهب ظهر الجمود وقل الاجتهاد وأصبح كل مصر مهتم بنشر المذهب الذي هو سائد فيه وساعد الحكام في عصور التقليد على نشر كل مذهب منفرد والتعصب له وبنوا المدارس التي تعين على ذلك فأصبح كل عالم يتخصص في, في, في شيء معين فبدأت التخصصات كل شخص يريد أن يدرس الفقهة فيأتي بمذهب معين ولا يتكلم في شيء آخر لذلك نرى في كتب الفقهاء الذين جاءوا من بعد أصحاب المذاهب الأصليين في عصور التدوين أو في عصور التقليد أو في عصور التعصب المذهبي جاءوا في كتبهم بأمور يعرف بها من حالهم أنهم ليسوا من أهل الخبرة بالحديث فنرى كثيرا من الأحاديث التي يتكلمون بها ضعيفة ونرى أكثرهم مخالفون في العقيدة وغير ذلك من الأمور فلذلك عند ظهور التعصب المذهبي وعند ظهور التخصصات في عصور التقليد ومن بعد وما بعدها أصبح كل شخص يقول أنا محدث فقط انا فقيه فقط انا عقائدي فقط أنا أصولي فقط فبذلك ظهر التشتت وظاهر التخصص ولم يكن كسابقه هذا العلم لذلك قاعدة كل محدث فقيه تضرب على السلف رضوان الله عليهم إلى عصور التقليد والمحدث قديما ليس كما يظن الظان الآن بأنه من يتكلم في الحديث أو يخرج حديثا فهو محدث ولقد سئل الإمام أحمد أبي عبد الله أحمد ابن محمد الشيباني ابن حنبل إمام أهل السنة بلا منازعة رحمه الله وردي عنه سئل عن صاحب الحديث متى يسمى الشخص صاحب حديث فقال له الرجل ايسمى صاحب حديث ايسمى صاحب حريث الذي يحفظ 100000 حديث قال قال فب 200000 قال لا قال فثلاثه ف3000 فثلاث حديث 100000 قال لا قال فب 200000 حديث قال قال فثلاثمائة ألف حديث قال لا ولعله أو كما قال رحمه الله يعني لو وصل العالم إلى مئات الأحاديث وإلى ألوف الأحاديث لا يظن به الحال أو لا يظن نفسه أنه أصبح محدثا فليس العلم بكثرة الرواية ولا الدراية ولكن العلم خشية الله فربما يحفظ مئة حديث أو مئتي حديث ولا يعمل بهم وإنما حفظهم رواية فقط ولا يعرف شيئا عن الدراية لكن الآن قل ما تجد أحدا يحفظ مئات من الألوف من الأحاديث الإمام البخاري رحمه الله نضرب مثلا به هو والإمام أحمد الإمام البخاري رحمه الله كان يحفظ ست مئة ألف حديث وجاءت روايات أيضا قال أحفظ مئتي ألف حديث ضعيف ومئة حد ألف حديث صحيح وجاءت روايات بغير ذلك والإمام أحمد بن حنبل كان يحفظ ألف, ألف حديث أي مليون حديث بإسناده بمثنه فلما سئل أبو زرعة رحمه الله قال كم يحفظ الإمام قال يحفظ ألف, ألف حديث قال وكيف عرفت ذلك قال دارسته الأبواب نعم دارسه الأبواب في كل باب يذكر أحاديث فيكتبها أبو زرعة فعد له ألف, ألف حديث ما بين حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثر عن الصحابة فننظر إلى قوة ذاكرتهم ولو عددنا مناقبهم ولو عددنا ما اكتفين منها فهذا كله ليس موجودا الآن الذاكرة التي كانوا عليها ليست موجودة الآن والله المستعان فعلم الحديث له أهمية عظيمة ولا يغرنك الذين يقولون بأن هذا العلم علم من علوم الآلة ولا يجوز لأحد أن يهتم به بخلاف العلوم الأخرى بل قال أهل العلم بأنه بد من الاهتمام به ومعرفته جيدا لأنه به تبني قواعد عندك لفهم العلوم الأخرى لأنك مثلا لو وقفت عند حديث كحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله لما مر النبي, صلى الله مر النبي صلى الله عليه وسلم على جارية فقال لها أين الله قالت في السماء وقال من أنا قالت رسول الله قال لصاحبها فأعتقى فإنها مؤمنة هذا الحديث ضعفه لأنهم لا يقبلون خبر الأحد ويردونه في العقائد والأحكام لكن أهل السنة والجماعة قبلوه وكفى أن الإمام مسلم رحمه الله أخرجه في صحيحه وهو صحيح ثابت قطعي الثبوت خبر الأحد هو من ينقله شخص عن شخص ما ينقله أفراد بلغة عامة ما ينقله الأفراد شخص واحد ينقل حديثا عن واحد آخر عن واحد آخر فهذا يسمى خبر آحد وإن كان ينقسم إلى ثلاثة أقسام منها العزيز والمشهور والغريب لكن جملته أن الآحد هو الشخص الواحد تقول أحد أي واحد قل هو الله أحد أي الله واحد لا شريك له فخبر الأحد يأتي بي الخبر للأفراد أو فرد واحد نعم حريث الأعمال بالنيات وهو حريث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله مسلم أخرجه بخاري في سبع مواضع من صحيحه كل الناس ما من أحد أخرجه إلا من طريق واحد وهو طريق يحيى بن سعيد العنصاري عن علقمة بن وقاسن الليثي عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمعه على المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات فهذا الطريق الذي ذكرته لم يصح طريق, لم يصح طريق غيره. لم يصح طريق غيره وكل ما جاء من الطرق الأخرى فهي ضعيفة فلم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وينقله إلا عمر ولم ينقله عن عمر إلا التيمي ولم ينقله عن التيمي إلا علقمة ولم ينقله عن القمة إلا يحيى بن سعيد الأنصاري ونقله عن يحيى بن سعيد الأنصاري جمع غفير حتى قال ابن حجر رحمه الله فيما ادعاه البعض أن ثلاثمائة شخص نقل هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال ابن حجر رحمه الله لقد عدت الذين نقلوا هذا الحديث عن يحر بن سعيد العنصاري منذ بدأت في طلب هذا العلم ما تجاوزوا المئة ما تجاوزوا المئة الشاهد هو أنه انفرد هذا الحديث في أربع طبقات من طبقات السند من تابعي صغير تابعي في الطبقة المتوسطة تابعي كبير صحابي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهذا نوع من أنواع الأحاد أيضا حديث الذي جاء في المسلم أحاد فكيف لنا أن نعرف أن هذا مقبول أو ضعيف أو صحيح أو غير ذلك كيف نرد الحديث وكيف نقبله فهذا حديث في العقيدة وإن لم يكن عندنا علم بالحديث فكيف نقبله لو ما عندنا علم بأن مسلم أصح الكتب بعد البخاري والبخاري أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل لو لم نكن نعلم ذلك فهل إذا قال فلان أخرجه البخاري نقول سمعا وطاعة أم نقول نبحث في إسناده هذه بداهيات لابد أن يعرف حامل العلم أو يعرف طالب العلم هذه الأمور لابد ده, ده أنا ما أعرف أقرأ هذه اللغة برك الله فيك اللهم استعان طيب في يصغط طيب خير ان شاء الله فأشاهد بارك الله فيكم كل هذا أو من كل هذا أن مهم جدا أن نرى الطريق الصحيح في فهم النصوص الشرعية عندما نتعرف على كتب السنة الصحيحان البخاري ومسلم السنن ابو داوود الترمذي ابن ماجه النسائي المسنيد مسند الامام احمد مسند الطيالسي المعاجم معاجم الطبراني وغير ذلك وكتب السنه المعروفة هناك من او كثير من من المسلمين لا يعرف كثير من هذه الكتب ولو قيل له أخرجه الديلمي أو أخرجه أو أخرجه ابن أبي شيبة أو غير ذلك فيقول من هؤلاء انا ألا أتكلم عن العامي ولكن أتكلم عن طلاب العلم الذين حريم بهم أن يتعلموا الأصول التي لابد أن يتعلموها في شرعهم حتى يذبوا عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فالذب عن السنة فرض على كل أحد يعلم الأصول والقواعد التي يرد بها عن هذه الأمور أمير المؤمنين في الحديث هو البخاري أبا عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة البخاري الجوفي مولاهم وهو أخذ هذا اللقب بجدارة بلا منازعة أمير المؤمنين في الحديث وقد عرف أيضا بالحافظ لما سافر إلى العراق واختبروه في مئة حديث واختلفوا على عشر رجال وكل رجل اخذ عشر حديث واختبروه فيهم وسردهم سردا برقم الحديث وسند الحديث ومتن الحديث وهذه ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في هدي الساري وهذه مقدمة شرحه فتح الباري ربما هناك من سمي بذلك من اهل الحديث ايضا لكن اذا اطلق لفظ امير المؤمنين في الحديث على الاطلاق فهو البخاري رحمه الله تبارك وتعالى لا عليكم بارك الله فيكم ودرجات الحفاظ أو درجات أهل العلم بالحديث معروفة امير المؤمنين في الحديث الحافظ الحاكم المحدث وغير ذلك من الألقاب ربما لكن الشهرة التي أخذها بهذا اللقب هو البخاري على الإطلاق لكن الدار نفسه قال في مسلم لو لا البخاري ما راح مسلم ولا جاء وأطلق على الدار بلا منازعة أنه إمام العلل إمام العلل ولم أعرف أحدا أطلق على الدرقبني أنه أمير المؤمنين في الحديث البيهقي ما اطلعت على شيء يطلق عليه لكنه حافظ يقول الحافظ البيهقي الحافظ الذهبي الحافظ ابن حجر لكن حتى نقيد هذه الأمور لا بد من كلام موثوق من أهل العلم بالرجال قديما يعني البخاري قال عنه تلاميذه وابن حجر قال عن البخاري في شرحه هو أمير المؤمنين بلا منازعة أمير المؤمنين في الحديث بلا منازعة وأطلق على لفظ إمام العلل على الدار وعلى ابن المديني وابن المدينة كان شيخ البخاري البيهقي عرف بالحافظ وأيضا ابن حزم فيما أذكر لكن الحفاظ كانوا كثر بخلاف هذه الألقاب التي تختلف نعم إذا أطلق الحافظ على الاطلاق فينصرف إلى الحافظ ابن حجر أحمد بن علي بن محمد ابن محمد ابن علي ابن أحمد العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى قاضي مصر العلة يعني هذا باب واسع وهذا علم من علوم الحديث وهذا العلم يعني ما يدخل فيه إلا كبار العلم المتخصصين فيه الذين أفنوا أعمارهم لأنه معناه أي العلة وهذا شرط منفي من الشروط الخمسة في تعريف الحديث الصحيح العلة هي سبب خفي يكون في الإسناد مع ظاهره السلامة منه سبب أو علة أو شيء غامض يكون في الإسناد وربما يقع في المتن أيضا لكن الأكثر في الإسناد تقضح في صحة هذا الحديث مع أن ظاهر الحديث أنه صحيح تقول رواه فلان عن فلان عن فلان عن, فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا وكذا ف. طالب العلم ينظر الى الاسناد والمتن يراه سليم يراه سليم لكن لما ينظر فيه امام كبير لذلك اطلق على الدار قطني وابن معين ائمة العلل كانوا ينظرون في هذه الاحاديث التي ظاهرها الصحة فيخرجون منها بعلة فيخرجون منها بعلة لذلك الشرط في, إمام أو في الذي يتكلم في العلل أنه عنده سعة الطلاع حافظا لكثير من الأسانيد وحافظا لكثير من المتون كان الدرقضني لا ينظر في كتاب وهو يسأل كان يجول بخاطره فيقول فيسأل حديث فلان يقول هذا فلان فيه كذا وكذا والحديث فيه علة كذا وهناك رواية من حديث كذا وكذا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وهناك شاهد لها وهناك متابعة من حديث آخر وقد جاء رجل وقال كذا وكذا وكذا وكل هذا وهو واقف ويسأل في هذا نعم المتخصصة في العيلة قلة جدا فقديما كانوا يعدون يعني الإمام البخاري كان يتكلم في العيلة أيضا والإمام مسلم والدار قطني وابن مديني وأحمد بن حنبل وسفيان السوري وسفيان بن عيين أيضا وبزرعة وغيرهم يعني لكن الذي اشتهر بآئمة العلل وتخصص فيها ابن المديني والدراغوتني والدراغوتني يعني الذي ينظر إلى العلل له وقد تم بحمد الله طباعة أربع مجلدات جديدة كانت في رسالة ماجستير أو رسالة في جامعة من الجماعات السعودية الله نعم وابن رجب نعم. ابن رجب له شرح على علن الترمذي وشرحه في منتهى الروعة يعني في قمة الفائدة الله مستعنى. طيب بارك الله فيكم اكتفي بهذا ان كان والله عندي كلام كثير ولكن الوقت عندي ضيق الكلام يحتاج الى يعني جلسات ويطول جدا وكل مسألة يتفرع منها امورا كثيرة لكن حتى يعني الله عندي عندي محاضرة غدا فما اعرف الله يعني هل يناسب الوقت ام لا فان شاء الله يعني الدرس في معاده كل يوم خميس في شرح الأربعين النووية يعني باقي لنا ثلاثة أحاديث وننهي الأربعين ان شاء الله تعالى وسأحدد مع أخي زهير الكتاب الذي سيشرح ان شاء الله عز وجل بعد الأربعين فنسأل الله تيسير ونسأل الله أن يجعل ذلك عملا خالصا لوجهه ويجعله في موازين حسنتنا جميعا يوم القيامة ويرفع به درجاتنا ويحط به خطايانا وأن ينفعنا بهذا العلم وأن يعلمنا منه ما ينفعنا وأن يتقبله خالصا له عز وجل وأن يحيينا على الإسلام ويميتنا على الإسلام ويجعلنا من المتقين ومن الصالحين ومن المخلصين وأن يغفر لنا ولأهلينا وللمسلمين إنه جواد كريم والحمد لله رب العالمين